تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَنَ نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى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 يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَواحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَاهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ في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 نسي ما كان يدعو، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أعداء ليطل عن سبيله. قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أما إنه قانة آلاء الليل ساجدو وقائما ساجدا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 من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به رُوعاً مُختَلفاً ألوانه، ثُمَّ يهِجُ فَتَراهُ مُصْفراً، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.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 بهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء.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 في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُنَّكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي Hmm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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى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 cua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 ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 سَيَأتُهُم سَيَئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيَئاتُ ما كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْص أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم المسودة اليس في جهنم ما مثوى للمتكبرين وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء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 أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فعبدواكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا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 إذا جابوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن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 زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة وأورثنا الأرض رضى تبوء من الجنة حيث نشى فنعم أجور العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.